وشركنا وشركنا وشركنا وحارفنا أهد انترارس في الكتاب المطلوب والعنية ابن نبي داروون سجد السادس رحمه الله على شركنا عليك عزيز الحر العزيز من موسى ونفض الله تعالى خالر مصدف رحمه الله ومن ضرر المطلوب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما بعد قال لي مولاي ابي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائيه وبالقدر المقدور ايق فانه دعامه عقد الدين والدين افيحه هل هي مرتبه الايمان بالقدر وهو الركن السادس من اركان الاسلام الايمان الذي لا يصح الايمان الا بها ومعنى القدر تقدير الله عز وجل الاشياء وايجاده لها ووقت ايجادها تقدير الله للاشياء وايجاده لها ووقت ايجادها والقدر كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى سر الله في خلقه ودليل هذه المرتبه الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقال الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرًا وقال سبحانه ان كل شيء خلقناه بقدر والقدر ياتي بمعنى القضاء وقد يكون بينهما تباين وحينئذ يكون القدر تقدير الله للاشياء والقضاء الفصل بين العباد يوم القيامه قال سبحانه ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون وللقدر مراتب اربعه لا يصح الايمان بالقدر الا بها وهي العلم والكتابه والمشيئه والخلق ومعنى مرتبه العلم ان تؤمن بانه لا يكون في الكون شيء الا بعلمه عز وجل والله سبحانه متصف بالعلم ازلا وابدا حتى المستحيلات ربنا جل وعلا يعلمها قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وإنهم لكاذبون فعلم الله عز وجل في علمه الأزلي السابق أن الكفار لو ردوا إلى الدنيا وهذا لا يقع فهم كاذبون منه في دعواه الايمان وانما سيعودون الى الكفر والله جل وعلا قال ويعلم ما في السماوات وما في الارض وقال سبحانه الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض الايه وقال سبحانه يعلم ما يسرون وما يعلنون وقال جل وعلا يعلم السر واخفى والسر ما حدثت به ما حدثت به غيرك واخفى ما حدثت به نفسك نفسك والله جل وعلا يعلمه حتى ما لم تحدث به غيرك وحدثت به نفسك فقط يعلمه الله تبارك وتعالى فعلم الله عز وجل شامل لكل شيء ولا يصح القول بان الله جل وعلا لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها فهذا مما ضل فيه القدريه واهل البدع الذين نسبوا الجهل لله والعياذ بالله وقالوا ان علم الله تبارك وتعالى مرتبط بمشيئته فما شاءه علم وما لم يشاءه لم يعلمه وهذا باطل لان علم الله عز وجل ليس مرتبطا بالممكنات فقط وانما مرتبط بالممكنات والمستحيلات ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وانهم لكاذبون والله عز وجل يعلم ما هو كائن وما كان في الماضي وما هو كائن في الحاضر وما سيكون اي في المستقبل لو كان كيف يكون المرتبه الثانيه وهي مرتبه الكتاب ومعناها ان تعتقد ان الله عز وجل كتب كل شيء عنده في كتاب وهو اللوح المحفوظ الذي لا يعلم كيفيته وسعته الا الله عز وجل فنحن نؤمن بهذا الكتاب ونؤمن بالكتابه فيه واما دليل الايمان بالقدر فاتني ذلك هذا دليل هذه المرتبه من السنه فحديث جبريل وفيه قال النبي عليه السلام ان تؤمن بالقدر خيره وشره واما الاجماع فنقله غير واحد من اهل العلم على وجوب الايمان بالقدر سبق بيان مرتبة العلم والمرتبة الثانية وهي الكتابة في اللوحة المحفوظ كتابة كل شيء عند ربنا تبارك وتعالى في كتاب لا يعلم كنهه وسعته إلا الله عز وجل يقول يقول الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا يقول عليه الصلاة والسلام اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال يا ربي وما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى بما هو كائن الى يوم القيامه وفي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلق بمقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه وكان عرشه على الماء وقوله صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء تنازعوا لما في اي المخلوقات اولا العرش ام القلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما خلق الله قال ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه وكان عرشه على الماء وفي الحديث الاخر حديث ابي داود اول ما خلق الله القلم وضبطها بعضهم اول ما خلق الله القلم وهذا الضبط مهم جدا في الترجيح كيف ترى الخباء غير اول ما خلق الله القلم واول ما خلق الله القلم ضد اه روايه وضعت اولا بفتح اللام يدل على ان هذه الاوليه اوليه مطلقه ام اوليه نسبيه اوليه نسبيه اما روايه اول ما خلق الله القلم تدل على الاوليه اه ولكن هذه الروايه مهمه روايه اولما خلق الله القلم يعني في هذا الوقت قال الله وتكون اولا هنا للابتداء الظرفيه للظرفيه يعني حين ووقت ما خلق الله القلم قال له اكتب قال يا ربي وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجر القلم بما هو كائن وقد ذكر ابن القيم في نيته في المجلد الاول الذي الذي فيها شرح ابن عيسى رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من ال... كتب القضاء به من الدياني هل كان قبل العرش او هو بعده قولان عند ابي العلى الهمداني الهمداني والحق والحق ان العرش قبل لانه قبل الكتابه كان ذا اركان وكتابه القلم الشريف تعقبت ايجاده من غير فصل زمان هذا يدل على ان ابن القيم رحمه الله تعالى يرجح اي القولين العرش وهذا هو القول الاظهر لان الله عز وجل قدر هذه الاشياء قبل كتابتها فهمت هذا الترجيح الاشياء مقدره قبل الكتابه ام بعد الكتابه قبل ومنها من هذه الاشياء ماذا العرش وهذا يرجح ان العرش كان قبل القلم لان القلم كتب به المقادير والاشياء قدرت قبل كتابتها ولذلك من انواع الكتابه هذه سنبينها الآن الكتابة اليومية ويستذل بعض الناس بقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد وأولى من ذلك الاستدلال بقوله سبحانه كل يوم هو في شأن يعني يرفع أقواما ويضع آخرين لأن هذا الفعل لله عز وجل ويقوم قبل الكتابه ولا بعد الكتابه اه اي والكتابه كتبت اولا نعم وهذا الفعل كان مبنيا على ما كتبه الله عز وجل لا يغايره ابدا ولا يخالف ابدا ومع ذلك الله اعطى العبد عقلا وارسل اليه رسلا وانزله كتبا واقام الحجه وقطع الماعزه ولا يعذب الا بعد اقامه الحجه قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولذلك هل الله تبارك وتعالى يؤاخذ العباد بميثاق الفطره ام بالنبوه والرساله لانهم قد ينسوا ميثاق الفطر وان كان ربنا جل وعلا قد فطرهم في ارض كنعان وخلقهم ونثر ارواحهم بين ريهم ظهور ال من ظهر ابيهم ادم كامثال الذر وقال الست بربكم قالوا بلى شهدنا شهدوا على انقسم انه ربهم ولكن هل يؤاخذهم بهذا الميثاق الذي قد يكونون نسوه لا وانما يؤاخذهم بميثاق بالنبوة والرسالة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبا إذن الله جل وعلا قدر هذه الأشياء قبل كتابتها فالكتابة مقارنة لوجود القلب وليس لوجود العرش فالعرش كان موجودا قبل أن يكتب في هذا اللوح المحرور وهذه مسألة استثرادية ولكن قد يقول قائل اليست الصيحيين حديث ابي سعيد حديث ابن مسعود عفوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه والذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله عنه حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون متور مثل ذلك ثم ياتيها الملك فهي امر بكتابه اربع كلمات رزقه واجله وعمله وشقي هو وسعيد ف كيف تكون هذه الكتابه متى تكون هذه الكتابه ذكر الله عند خلق الانسان في بطن امه بعد نفخ الروح فهذه الكتابه متاخره ام متقدمه متاخره كيف ونحن نقول ان هذه الكتابه كانت في اللوح المحفوظ؟ اخذت من اللوح المحفوظ لا تجاوزه ابدا ولا تتعداه ولا تقالبه ولذلك ذكر اهل السنه ان الكتابه اربعه اقسام القسم الاول الكتابه الازليه في اللوح المحفوظ وهي المذكوره في هذا الحديث المذكور الان فان ان الله تعالى كتب مقادير الخلائق ان الله كتب مقادير الخلائق في كتاب عنده وهناك الكتابه السنويه وتكون في ليله القدر قال الله عز وجل عن هذه الليله فيها يفرق كل امر حكيم في ليله القمر تقدر الارزاق والاجال وتكتب في صحف في ايد الملائكه والكتابه ال ها الثانويه والكتابه العمريه وهي والانسان في بطن امه المذكوره في حديث ابن مسعود في حديث عفوا ابن مسعود نعم ان حركهم يجمع خلفه في بطن امه 40 يوما مصفه وهناك كتابة اخرى وهي الكتابة اليوميه الكتابه اليوميه وهي المذكوره في قوله عز وجل ما يلفظ من قول الا لديه مذكره في قوله سبحانه عفوا في قوله جل وعلا كل يوم هو في شان قال العلماء يضع اقواما او يحط اقواما ويرفع اخرين ومن فائده الاعمان بهذا الركن من اركان الايمان من اركان الايمان بالقدر الكتابه ان العبد يطمئن قلبه ان العبد يطمئن قلبه ويرتاح فؤاده فاعلم ان كل امر مقدر عند الله عز وجل ومكتوب ولن يجاوز هذه الكتابه التي في اللوح المحفوظ فيجب على العبد ان يسلم ويرضى ويطمئن المهم انه يسلك سبيل سبيلا يرضي فيه ربه جل وعلا ولا يعنيه بعد ذلك ما اصابه من اجل سلوك هذا السبيل ايا كان هذا المصاب وايا كان هذا الخطب جللا فانه يجب عليه ان يصبر ويتصد يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ففائده معرفه هذه الكتابة أن العبد يرضى ويسلم لقضاء الله عز وجل وقدره إبا العلم والكتابة قال الله عز وجل في مرتبة الكتابة ما أصى من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها البر هو الخلف على غير مثال إبا هذه مرتبة العلم ومرتبة الكتاب المرتبه الثالثه وهي مرتبه المشيئه وهي المذكوره في قول عز وجل ان الله يفعل ما يشاء وقوله سبحانه وتعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله وقوله جل وعلا ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فلو ز العبد ان يومن ان الله عز وجل لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه بهم و هناك فرق بين المشيئة والإرادة فالمشيئة نوعان مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية ديني فالمشيئة والفرق بينهما ان الكونية القدريه لا بد وان تقع اما الشرعيه الدينيه فقد تقع وقد لا تقع فمثلا قوله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا هذا قضاء شرعي دين هل لا بد ان يقع ولا قد يقع وقد لا يقع ولذلك بعض الناس عبد ربّه وبعضهم عبد غيره جل وعلا أما الكونية القدرية لابد وان تقع واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له لا يدفع مشيئته الكونية جل وعلا احد حكم الله ومن الفروق بين الكونية القدرية والشرعية الدينية ان الكونية القدرية تصيب المؤمن والكافر واما الشرعية الدينية فلا تصيب الا الا المؤمن ومن الفروق ايضا ان الشرعية الدينية متعلقه ب بمحاب الله ومراضيه والكونيه القدريه متعلقه بالمشيئه يبقى هذه ثلاث فروق من يذكرها واحد نعم حاجه ثانيه عند التوجيه اما الشرعيه الدينيه نعم الشرعيه الدينيه بتفكره في طريقه تطبيق طيب نعم الثاني اتفضل احسنت نعم والثالث تفضل الكونيه القدريه متعلقه بالمشيه واما الشرايه متعلقه بمحبه الله ورضاه من يذكرها مجتمعا تفضل من غير الدفتر امم بغيره و هناك فرق ضال اثبت الشرعيه الدينيه فقط فقالوا كل ما يقع في الكون طاعه كانت ام معصيه فهو من محاب الله ومراضيه وهذا باطل هناك طائفه اخرى اثبت الكونيه القدريه ونفت الشرعيه الدينيه وهذا ايضا باطل والواجب اثبات الكونيه القدريه في بابها والشرعية الدينية في بابها أيضا ابا إذن هذه مرتبة المشيئة والمرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق ومعناها أن تؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء قال سبحانه الله خالق كل شيء وقد ظل في المرتبة الأوليين العلم والكتابه طائفه تسمى القدريه وضلت في المرتبه في المرتبتين الاخيرتين طائفه من القدريه المتاخري والقدريه الاول هؤلاء حكمهم انهم كفار وهم الذين ظهروا في البصره وكان قائدهم في هذا القول الفاسد في نسبة الجهر إلى الله عز وجل وعدم العلم هو معبد الجهن كما يروي مسلم في أول ما افتتح به صحيحه قال حدثنا يروي عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله وعلى الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن ويكونية عبد الله بن عمر إنه ظهر قبلنا يعني جهتنا أناس يتقفرون العلم ويقولون أن الأمر أنف وأن لا قدر يعني ان الامر مستأنف وان الله عز وجل لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها فنسب الجهل لله تبارك وتعالى فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وانظر الى موقف العالم في الفتنه التي يزيلها باذن الله اذا لقيت اولائك فخبرهم اني منهم بريء وانهم مني براء والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أرهد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شليل بيض الوجه وساق حديث جبرى إلى المشهور بإذن وفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشاره وهذا هو الشهر فقول عبد الله بن عمر والذي نفس يله لو انفق عدو مثله عد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر بطلان العمل هذا يدل على اه ولكن هل هذا مضطرط هل بطلان العمل بالطراد والاستطراد يدل على الكفر ام ام احيانا احيانا هل بطلان العمل يدل على الكفر مطلقا ام احيانا يدل على الكفر واحين لا يدل على الكفر نعم هاجي احيانا بدليل يعني احيانا حبوط العمل لا يكون كفرا اين هذا امم تفضل نعم لا ارفع صوتك ارفع صوتك فانتم نص امم ارجع ارجع نعم احسنت وايضا يعني مردود عليه طيب نعم حديث البخاري من ترك صلاه العصر فقد حارص اليس كل عمله وانما عمله في هذا اليوم واما قوله جل وعلا انه من فانه ما من يرتد منكم عن ديني فيموت ومن يرتد منكم عن دين فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله فهذا يفيد يفيد ماذا الكفر بطلان كل العمل يدل على الكفر نعم كل نعم اليوم نعم وليس كل عمل بل الردة نفسها لا تحبط العمل مطلقا الا اذا مات عليه ولذلك قوله جل وعلا فيموت وهو كافر هذا شرط صيغه مساق الشرط اما اذا صد وتاب فان عمله لا يحبط ولذا تكلم الفقهاء في مساله اذا ما ترك اذا ارتد الانسان عياذا بالله ثم رجع هل يلزمه قضاء الحج ام لا؟ لا يلزم لان حجه وقع حال كونه مكلفا به مقبولا منه ولكنه لو مات على هذه الردة والعياذ بالله فان حجه ايه با يبقى الطائفه الاولى القدريه وهؤلاء ضلوا في مرتبه العلم والكتاب القدريه الاول ولذلك يسمى مجوس هذه الامه وجاء في ما حديث سنن ابي داود حسنها بعض العلماء مثل الشيخ الالباني رحمه الله القدريه مجوس هذه الامه وضعفها مشايخنا وهم اشبه بالقضاء بالمجوس لان المجوس اثبتوا خالقين للكون خالق النور وخالق الظلم اما القدريه فاثبتوا خالقين كتب فقالوا ان خالق الشر ليس الله وخالق الخير هو الله واعتمدوا على بعض النصوص كقوله عليه السلام الشر ليس اليك والجواب عن ذلك اه ليس اليك محبه ورضا وليس خلقا وايجاد او الشر محض طيب ليه شر ولا ما هو شر شر ولكنه من الذي خلقه الله جل وعلا فالخلق غير مترتب غير مرتبط بالمحبه يبقى المجوس اثبتوا خالقين للكون خالق للنور وخالق للظلمه والخضريه اثبتوا خالقين خالق للخير وهو الله وخالقين للشر وهو العباد وهذا باطل وايضا قالوا ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها ولذلك لا يقولون ابدا ان الله على كل شيء قدير وانما يقولون ان الله على ما يشاء قدير فربطوا بين القدره والمشيئه في البيدان دعوا راهم القدريه الاولون قد كفرهم العلماء كما في حديث عبد الله بن عمر كما في حديث عمر عند مسلم في الصحيح والقدريه المتاخرون هؤلاء يضلوا في مرتبه المشيئه والخلق وهؤلاء ليسوا كفار لان عندهم تاويل لبعض النصوص واما الاولون فرد النصوص و نسب الجهل لله عز وجل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى قابل هذه الطائفه دائما المبتدعه يكون في الوسط ولا في طرفي النقيض في طرفي النقيض تراهم الحلال يحرمونه والحرام يبيحوا شرايح مبنين الحرام اجمعها وحرك موالاه النصارى حلال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب رغم ان العكس هو الدين ولكن مع الاسف وبل والاسى الشديد ان لغه الدليل لم لم تعد معروفه عند الناس اليوم حينما تكلم الرجل بالدليل كانه يعني لا يدرى عن شيء اسمه دليل فكانه لا يوجد كتاب ولا سنه يجب التحاكم اليهما عند التنازع وعند النزاع والاختلاف ولا حول ولا قوه الا بالله هذه مصيبه عظيمه وخصب جلل ان تكون الادله في هذا في على هذا الحال والعياذ بالله وتتقدم عليها 아راء الرجال اعاذنا بالله قابل هذه الطائفه طائفه تسمى الجبريه وهم اتباع الجبر من صفوان قالوا ان العبد ليس له اختيار وليس له قدره ولا مشيئه وانما هو كالميت بين يدي مبصر بالنسبه للتقدير وكالريشه في مهب الريح وكالسعفه تقلبها الريح كيف شاء وهذا باطل وهؤلاء هم الجهميه و اما المعتزله وهؤلاء غلوا في مشيئه الله اما مشيئه العبد ها الجبريه غلوا في مشيئه الله اما مشيئه العبد في مشيئه الله واما المعتزله وهم القدريه فغلوا في مشيئه ماذا في مشيئه العبد غلوا في مشيئه العبد واما اهل السنه والجماعه فهداهم الله عز وجل فقالوا ان العبد له مشيئه ولكنها تابعه لمشيئه الله عز وجل يبقى هذا قال سبحانه وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين فاثبت مشيئه ولكنها تابعه لمشيئه الله سبحانه وتعالى يبقى اذا هذه هي اقوال الناس وقول اهل السنه في باب القدر ومن المباحث المتعلقه بهذا الباب هل القدر او الاخذ بالاسباب ينافي الايمان بالقدر لا الاخذ بالاسباب من الايمان بالقدر والمقصود بالاسباب الاسباب الشرعيه المقصود بالاسباب الاسباب الشرعيه هذا لا ينافي الايمان بالله سبحانه وتعالى وهل الاخذ بالاسباب ينافي التوكل لا لا ينافي التوكل بل هو من التوكل بل هو من التوكل قال النبي عليه السلام لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ومن فوائد الايمان بالقدر اول فائده ماذا اه اول فائده استكمال مراتب الايمان استكمال مراتب الايمان الثاني عدم الجزع الجزع عند نزول المصائب والبلاء فلا يشق جيبا ولا يلتم خدا ولا ينثر شعرا ولا يدعو بدعو الجاهلية وإنما يقول قدر الله وما شاء فعلا الأمر الثالث أن العبد يمضي في سبيله ولا يستسلم للأوهام والوساوس لأن الإيمان بالقدر يبعث في النفس الشجاعة ورباطه الجاش والقوه في الحق يبقى <تصفيق> <تصفيق> اذا هذه بعض فوائد الايمان بالقدر وهنا مساله وهي اهل يحتج بالقدر على المصائب ام على المعائب يحتج بالقدر اه يحتج بالقدر في المصائب وليس في المعائب هذه قاعده عند الSunن يحتج بالقدر عند المصيبه وليس عند المعصيه ولذلك في قصه عاد في قصه ادم عليه السلام قال النبي عليه الصلاه والسلام فحج ادم موسى وكان ادم موسى قال لا ادم ماذا انت الذي انت الذي اخرجتنا من الجنه فقال موسى فقال ادم عليه السلام اكلوا مني على شيء قدره الله عليه فاحتج ادم عليه السلام بالقدر على ماذا على المصيبه وهي الخروج او الاخراج من الجنه وليس الاكل من الشجره فالخروج من الجنه معصيه ولا مصيبه مصيبه مترتبه على المعصيه وهي الاكل من الشجره الاكل من الشجره يبقى اذا وقال النبي عليه السلام فحج ادم موسى وهذا يدل على انه يحتج بالقدر على على المصائب وليس على المعائب وليس على المعائب فج بالخدر على المصيبة وليس على العين ولذلك من الخطأ والخطر جدا حينما تدع صلاة الفجر فقل لك يا أخي أين أنت في صلاة الفجر تقول قدر الله وما شاء فعل هذا هو قول من حلق دريا الذين قالوا يعتجب بالقدر على المصيب على المصيبه على المعصيه وهذا غلط والمطلوب الاعتجب بالقدر على على المصيبه وليس على المعصيه قدر الله ان قدر الله وما شاء فعل في الوقت مسلم قدر الله ما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل عند مسلم في صحيح يبقى هذه مباحث متعلقه بمساله الايمان بالقضاء والقدر نعم نعم قال ربنا ان لا تظلم جهلا نتيرا ولا ولا تنكر التكذيب ولا تظلم جهلا نتيرا ونكرو والحوض والميزان يوم تلقى صحه تنصح, تنصح. تنصح الله ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا وللحوض والميزان إنك تنصح نعم قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا وللحوض والميزان إنك تنصح هذا البيت متعلق بركن الإيمان باليوم الآخر وهو احد اركان الايمان السته قال الله عز وجل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقال عليه السلام ان تؤمن بالقدر خيره وقيسه تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر يبقى اذا افون قال الله عز وجل من امن بالله واليوم الاخر وقال يؤمنون بالله واليوم الاخر فمن صفات هذا الايمان انه امن باليوم الاخر قال سبحانه ليس بالره ان تولوا وجوهكم قبله المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين اجمعين وابيدا الايمان باليوم الاخر ومنه وجود منكر ونكير وهما ملكي القبر وهما ملكي القبر فالإيمان بهذين الملكين ملكين في القبر هذا مما يؤمن به آل السنة وأجمعوا عليه وأما الإيمان بتسميتهما منكر ونكير فهذا تنازع العلماء فيه بناء على ثبوت النص عند أحده فمن أثبت تسمية الملكين منكر ونكير فإنه يؤمن به وجود ملكين اسمهما احدهما اسمه منكر والاخر اسمه نكير وبعض العلماء يضاعف الحديث في ذلك ويكره هذه التسميه منكر ونكير مع ان الجميع متفقون على اثبات وجود ملكين في القبر يسالان العبد في فتنه البرزخ يبقى مثل ما يقول به اهل السنه والجماعه سؤال الملكين في البرزخ والافضل ان يقال البرزخ افضل من قولنا عذاب القبر ونعيمه لماذا يعني قول كما قال بعض المحققين من العلم ان تقول عذاب البرزخ ونعيمه افضل من قولك عذاب القبر ونعيمه لما هم. تامل احسن حتى يدخل في ذلك من لم يقبر كالذي مات في قاع البحار وفي بطون السباح قد لا يقبر ومع ذلك يعرض لفتنه القبر ام لا والبرزخ ام لا ويسال الاسئله الثلاث لعموم الحديث عن النبي عليه السلام حديث البراء بن عاصب عند احمد وعند اصحاب السنن باذن الله الصحيح يقول البراء رضي الله عنه خرجنا في جنازه رجل من الانصار فاتينا القبر ولم يلحق فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كانما على رؤوسنا الطير وهذا هو حال الصحابه اذا جلسوا لتلقي العلم من نبيهم عليه السلام يجلسون في ادب وفي سكينه وكف كان وكانما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكتب في الارض فرفع صلى الله عليه وسلم راته الى السماء وقال استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله من عذاب القبر قالها مرتين او ثلاث ثم قال ان الميت اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعدانه فياخذان له من ربك الحديد نعم اينا هو نعم اللي هو الاولاني ان احنا بنقول ان التصرف ده باني ان القبر اللي احنا بناخده ده القبر طيب وما لنا من لم يقبر هو التمام بعد ما هو يروح هو يروح لحسابي مع الذي لا يقبر هذا يعذب من لكن الكون التثنيه اللي انتهى في هذه الحياه هذا الطبيعي من الحياه الدنيويه بره انا بقول بان هو حاجه فرض ان الاناق بقول ان لا عدم احسن وهذا كلام جيد هذا كلام طيب واحنا نضمنين على سفيهات ان شاء الله هذا كلام طيب كوننا نتقيد بقول عليه السلام استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله من عذاب القبر لكن الحاله هنا الحال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اصحابه عن حال موجود بين ايديهم وهو لما جاء في حديث البراء لما جاء في حديث البراء وكان القبر لم يلحق بعد فراد ان يخبرهم بهذا بالحال الذي هم فيه ولكن البرزخ يشمل من قبر ومن لم يخبر انا ولكن احسنت هذا كلام طيب وكلام محترم لانه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام استعيذ بالله من عذاب القبر عندنا نثبت على هذا المنهج نتقيد بايه بالنص حتى في ضره فضلا عن حقيقته ومعناه لان هذا شيء يطمئن القلب على سلفيه الرجل انه يلتزم حتى بالافاظ الرسول عليه الصلاه والسلام ولذلك في الحديث لما علم النبي عليه الصلاه والسلام احد الصحابه يحضر للعله حديث الوراء بن عاصم ايضا الله اعلم لما قال احد الصحابه إذا وجد سيدنا سماشي فليكن اخر ما تقول اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك وفوضت امري اليك رغبه ورهبه اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فقال رجل وبرسولك الذي ارسلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قل وبنبيك الذي ارسلته على الرغم انهم ايوما عام النبي من رسول ولكن النبي عليه السلام اراد ان يربي اصحابه على المتابعه حتى في الفاظ النصوص بل قل وبنبيك الذي ارسلته اتعلم ازاي تلتزم النص ولذلك منها للسرف منهج موروث في الفاظه وحقائقه ومعانيه نعم بيدهن عذاب البرزخ او عذاب القبر ونعيمه ثابت في كتاب الله وسنه نبي عليه الصلاه والسلام واجمع العلماء على ذلك اما الكتاب فقال الله عز وجل عن ال فرعون اناو يغرضون عليها غدو وعشيه ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب فقوله ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب ما تسرحش خلي بالك معايا يقال للشيخ المذني رحمه الله كان في مجلس الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخه العلامه صاحب التفسير رحيم الله فمر طائر وكانت المساجد مسخوفه باشياء بسيطه كانت الطير والعصافير واليمام يدخل المسجد مفتوح ليس مثل عندنا الان ولله الحمد من فدخل طائر عصور اتبعوه ابن عثيمين ويطلب العلم بنظره يعني خلى عينيه على الايه على الصور قال يا محمد اطلب علما ولا تطلب صيدا او قال طيرا يعني خليك هنا اساك من ايه من العصافير ويقال الشيخ لباز ايضا وانظر الى يعني كيف يعني ان شاء الله اذا فقط لتدريس الناس وتعليم الناس كيف بيتعامل معه بمجرد لمحه يفهم الطالب ماذا يريد شيخه الشيخ ابن باز رحمه الله يقول تأخرت يوما عن تكبيرة الإحرام وكان الشيخ محمد بن الرحيم رحمه الله هو الذي يصلي بالناس الشيخ بن باس الشيخ الشيخ بن باس فقال لما رآني قال بعض الناس يأتون بعد إقامة الصلاة قال فما تركت تكبيرة الإحرام منذ أن قال الشيخ محمد بن الرحيم لهذا القول مجرد بس ايه تلميح كده. هذا المنهج هل هو موروث حتى كيفيه العتاب لان شيخ الاسلام تيم رحمه الله تكلم في الهجر الجميل والصفح الجميل وكانت خطبه هنا باينه يعني مفجوز <تصفيق> الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل هو هجر عفوا أنا. السطح الجميل سطح بلا بلا عتاب، خلصت صفحت عنك جنب انا عاتب عليك. تمام؟ فيقول الشيخ هذا المنهج موروث من عمر رضي الله تعالى عنهما لما راه النبي عليه الصلاه والسلام يتوب ويجرجر يعني توب طويل. فقال من هذا؟ قال ابن عمر. قال ان كنت ابن عمر ان كنت ابن عمر فارفع ازارك. قال فتح عاهدته فكان الى نصف الساق يعني منذ هذا اليوم لم يرى ثو ابن عمر طويلا الى انات بمجرد ايه تلميح اذا كنت ابن عمر فعلا ارفع ثوبك خلاص انتهت اما اليوم تلمح وتصرح وتعاتب وتهجر وما فيش فايده والله المستعان فلذلك متى نصل الى هذه الترديه العاليه وهذا الشعور المراهق الجميل بمجرد كلمه خلاص قناه الفجر بمجرد ان الاخ يذكر امامك حديثا والاسلام اذكروا الصلاه على المنافقين الفجر والعشاء خلاص تلميح تفهم لانك انسان اعطاك الله فهما وعقلا لابد ان تهي وان تبص فقوله عز وجل عن آل فرعون النار يردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب يدل على أن هذه النار هذا العذاب غير العذاب الأول وأنه مغاير للعذاب الأول وأيضا في قول الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى أه من أدلة عذاب القبر وقال بل في السنه حديث برايه بن عاد السابق ان الميت اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه حتى انهم حتى انه لا يجمع قرعا عليه وايضا مثله في القران قول الله عز وجل عند يعني ان الذين قالوا استتمت تنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ذلكم قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قالوا ان هذا في عذاب القبر ونعيمه في بيغان اي واجمع العلماء على عذاب القبر ونعيمه والحق ان العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد خلافا لمن زعم انه على الروح فقط او على الجسد فقط والروح لها مع الجسد تعلقات ففي حياه الدنيا تكون الروح داخله الجسد اذا فارقته هلك الانسان واما في حياه القبر والبرزخ فانها تفارق البدن ولكن يقع عليهما العذاب والنعيم فارواح المؤمنين بين النبي صلى الله عليه وسلم انها تأوى انها تكون في حواصل طير خضر تسرح في انهار الجنه وان ارواح الشهداء نسال الله من فضله مقبلين غير مدبرين ان ارواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر تئوى الى قناديل معلقه في عرش الرحمن جل وعلا فالروح في هذه الحاله داخل البدن ام خارج البدن خارج البدن في البرزخ والقبر ومع ذلك ينالها من النعيم وينالها من العذاب ينالها من النعيم وينالها من العذاب ايضا هذه وامّا في الاخره فتعلق الروح بالجسد الله اعلم به وامّا عن كنه هذه الروح فالله عالم قال الله جل وعلا يسالونك ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا واما هل الروح عرض ام جوهر فالحق ان الروح عرض ولا جوهر ها ان نسكت لماذا نتكلم كلام يخبر الله سبحانه على في توضيح هذا عن كنهها اما هل هي يعني عن معرفه كنهها الله اعلم اما هل هي عرض ام جوهر فبعض العلماء يمسك عنها وبعضهم يقول انها جوهر وليست عرضه لان العرض هو الذي يذهب ويجيء كالبياض والسواد والحمره والسفره والظل ليس له كن واما الجوهر ماله كل وعلى هذا التعريف للعرض والجوهر هل الروح عرض ام جوهر جوهر اي ورانوا في حديث البراء فلا يدعونها في يده طرفه طرفه عين فتاخذ تؤخذ روح المؤمن وتوضع في حنوط من حنوط الجن واما روح الكافر فتوضع في مسوح من مسوح النار وايضا تصعد الروح الى السماء السابعه روح المؤمن وتعبط روح الكافر في في الجين في الارض السفلى فهذا يدل على انها جوهر ولكن هذا المبحث يعرض عنه بعض علماء انه مشايخنا لانه لا تعلق له بالعمل وليس من متون العلم وانما هو من ملح العلم وليس من متونه واصوله حاضر يبقى الانسان ياتي العبد في قبره ملكان ويسالانه عما عمله ان كان خيرا فخيرا يجده وان كان شرا فشرا يجده ويلذ الله نعم ممكن ان ياتي طلبات الدرجات عندنا العذاب القبري واذا اجل موكلا ان عمل عليه الا يوم القيامه هي ذيوم الصعداء فاتينا قبر لهذا عذاب عذاب حسي هذا عذاب حسي في حال الدنيا نعم قنا انتهى الوقت طيب نخف عند الكلام في الحوض البيت البيت لم ينتهي نكمل الكلام في الحوض ان شاء الله في المره في المره القادمه